اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل أما بعد تقدم معنا أيها الفضلاء في الدروس الماضية بعض الأحداث المتعلقة بهذه المعركة العظيمة وهي معركة أحد وتقدم معنا أن الجولة الأولى في هذه المعركة كانت للمسلمين كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه فاكتسح المسلمون المشركين اكتساحا شاملا وقتل من المشركين أكثر من عشرين الذين قتلوا عند اللواء قرابة عشرة كما تقدم معنا كلهم من بني عبد الدار وقتل سوى هؤلاء إثنى عشر رجلا من المشركين ولكن لما وقع الخلل في صفوف المسلمين بسبب عصيان الرماه أو بعض الرماه الذين كانوا على الجبل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في النكسة والهزيمة كما قال ربنا سبحانه وتعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون يعني من بعد ما أراكم النصر والظهور على المشركين حتى فروا من أرض المعركة وكان عدد المسلمين كما تقدم معنا الربع من عدد المشركين ومع ذلك أزاحوهم عن أرض المعركة وانكشف النساء حتى يقول البراء بن عاصب رأيتهن يسعين في الجبل قد بدت سوقهن ما دون أخذهن قليل ولا كثير فلما وقعت المعصية والفشل وقعت الهزيمة وصاح الشيطان كما تقدم معنا لما اضطرب المسلمون صاح الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل واجتماع الأمرين اضطراب الجيش واضطراب الصفوف وحدوث المعصية واختلاط المقبل من المدبر من المسلمين لأن المسلمين أصبحوا بين كماشتين جيش خالد بن الوليد ومن معه من خلفهم وفلول المشركين التي رجعت من أمامهم وأيضاً ما وقع من الوهن النفسي في نفوس المسلمين بسبب إشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم كان له أثر بالغ في نفسيات المسلمين وانقسم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال إلى ثلاثة اقسام قسم تولوا من أرض المعركة ومنهم من ألقى سلاحه و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 عند موت النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية كان لها أثر في تثبيت المسلمين عند موت النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة فكأن في هذا توطئه لما سيقع في واقع الأمر وأن هذا الدين لا يقوم على أشخاص حتى ولو كانوا محمد صلى الله عليه وسلم فالذي أوحاه هو الله عز وجل والذي يبقيه هو الله عز وجل ومع أنه فر. جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو القسم الأول وقد هاموا على وجوههم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لم يعتب عليهم ابدا ولم يجد في نص واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحدا من الصحابة لهذا الموقف لأن الله عز وجل قد عفى عنهم بنص كتابه سبحانه وتعالى ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عف الله عنهم إن الله غفور حليم عف الله عنهم وتجاوز عن هذه الخطية هذا القسم الأول القسم الثاني الذين قالوا نقاتل فنموت على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقتل منهم في هذه المعركة سبعون كما سيأتي ذكر بعض النماذج المشرقة من هؤلاء الذين سطروا صورا من أروع صور التضحية على مر التاريخ والقسم الثالث الذين وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحاطوا به لحمايته من المشركين نعم لم يصل أكثر هؤلاء إلا بعد أن خلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشج في وجهه ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته وكسرت رباعيته والنبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدم ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وهؤلاء الذين توافدوا على النبي صلى الله عليه وسلم تقدم معنا أن سبع من الأنصار قتلوا بين يديه وهم يذودون عنه ويضحون بأرواحهم دون النبي صلى الله عليه وسلم وأن طلحه بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص أخذ ينافحان على النبي صلى الله عليه وسلم وهما اثنان فقط حتى أن طلحه بن عبيد الله وقى النبي صلى الله عليه وسلم بيده فوقع السيف في يده فأصبحت شلاء كما جاء في البخاري. وسعد بن أبي وقاص يرمي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارم في ذاك أبي وأمي يقول سعد رضي الله عنه ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم ابويه لأحد إلا لي ارم في ذاك أبي وأمي ثم جاء الصحابة يتوافدون مسرعين أبو بكر وأبو عبيدة وعمر وعلي وأبو طلحة الأنصاري أبو طلحة كان يرمي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل من مر أنفر من ما معك من النبال لأبي طلحة وأبو طلحة كان راميا فوكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرف ليرى لي مواقع النبل فيقول يا رسول الله لا تشرف أن يصيبك سهم نحري دون نحرك يا رسول الله وأبو دجانه الذي أخذ السيف من النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في المعركة وهو الذي يقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقيم الدهر بالكيولي أضرب بسيف الله والرسولي أبو طلحة أتى مسعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجوب عليه بظهره حتى كانت النبال في ظهره يقولون كأنه قنفذ من كثرة النبال في ظهره ولا لا يتزحزح حتى النساء نسيبة بنت كعب أم عمارة المازينية أتت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وضربها بن قمئه بالسيف ضربة قوية أثرت فيها كل هذه الصور من صور تضحي لها الذين استطاعوا بفضل الله عز وجل أن يحولوا بين المشركين وبين الوصول للنبي صلى الله عليه وسلم بل وتدخلت الملائكة بأمر الله عز وجل جاء في الصحيح من حديث في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص قال رأيت رجلين أحدهما عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن شماله عليهما ثياب بياض يقاتلان ما رأيتهما قبل ذلك ولا بعده جاء في رواية في صحيح مسلم قال هما جبريل وميكائيل يقاتلون عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع شدة ضغط المشركين للوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم جمع كبير إلا أن الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء استطاعوا أن يفادوا بأنفسهم ويقاتلوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعيوا المشركين وعجزوا عن الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فانحاز ببقية من معه إلى الشعب وظهر النبي صلى الله عليه وسلم على صخرة ولما كان قد اثقلته الجراح صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي فما استطاع أن يصعد على الصخرة فانحنى طلحه بن عبيد الله للنبي صلى الله عليه وسلم فرقى على ظهره حتى صعد على الصخرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحه وأراد المشركون أن يعلوا على المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلون فانتدب لذلك عمر في نفر من الصحابة فلم يزالوا يقاتلون حتى انزلوهم من على الجبل وعزم عزم المشركون على الرحيل اعياهم الأمر وقد أشيع حتى في صفوف المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل وهذا لعلهم مما فتر عزائم المشركين أيضا من محاولة الضغط مع بسالة الصحابة في القتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كله بأمر الله عز وجل فانصرف المشركون من أرض المعركة وقبل أن ينصرفوا جاء أبو سفيان فوقف على يرى جملة من المسلمين لكن ما يدري من الحي من الميت فقال أفيكم محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا فأعادها ثلاثا والصحابة لا يجيبونه، فقال أفيكم ابن أبي قحافة فقال لا تجيبه فقال أفيكم عمر فقال لا تجيبه ثم التفت إلى أصحابه وقال أما هؤلاء فقد قتلوا فلم يتحمل عمر هذا الموقف وقال كذبت يا عدو الله بل قد ابقى الله لك ما يسوءك فقال أعله بل قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجيبوه لكن هنا لا أتى قضية التوحيد قال أعلو هبل قال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه قالوا بماذا نجيبه يا رسول الله قال قولوا الله اعلى وأجل قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم قال أجيبوه قالوا بماذا نجيبه يا رسول الله قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم قال ابو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال جاء خارج الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا له لا سواء قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار فقال ابو سفيان اما انه قد وقع في القتلى مثله يعني مثله ببعض الصحابه الذين استشهدوا في المعركه وإني لم امر بذلك ولم يسؤني يقول لا أمرت به ومع ذلك ما ساءني هذا الامر ثم انصرف بمن معه من الجيش فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا فإن أرسل عليا في رواية أرسل علي رضي الله عنه في رواية أنه أرسل سعد بن أبي وقاص قال انظر فإن ركبوا الإبل وجنبوا الخيل فسيعودون إلى مكة وإن ركبوا الخيل فإنما يريدون المدينة ولئن فعلوها لآتينهم فلأناجزنهم في المدينة فركبوا الإبل وجنبوا الخيل فجاء علي رضي الله عنه فرحا بعد هذه المعركة علي الذي تضرب الأمثال بشجاعته مع ذلك لما رأهم سينصرفون فرح بهذا بعد هذه المعركة المذنية فانصرفوا ولكن انصرفوا عن سبعين شهيدا من المسلمين وهؤلاء السبعون سنذكر نماذج من هؤلاء السبعين الذين قتلوا في سبيل الله أولهم حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء أسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه حمزة وتقدم معنا كيف قتل وقد مثل به وبقر بطنه وأخرجت كبده بل وجدع أنفه كل هذا بعد موته وهذا في ذات الله وممن استشهد في هذه من السبعين هؤلاء الذين استشهدوا مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأسلم من في المدينة على يده وفي هذه كان شاب منعما مترفا ولكنه ترك هذا لما دخل في الإسلام فلما مات مات وأرادوا أن يكفنوه ما وجدوا إلا بردة إذا غطي رأسه بدت قدمه وإذا غطيت قدمه بدا رأسه لكن هذا في ذات الله عز وجل وكان هو حامل اللواء لأنه تقدم أنهم بني عبد الدار ولم ويبدو والله اعلم أنه قتل في اوائل المعركة لأن علي رضي الله عنه في روي أخذ اللواء بعد أن قتل مصحب فجاء في بعض الروايات أنه أخذ اللواء بيمينه فقطع ثم أخذه بشماله فقطعت ثم أخذه احتضنه حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه ومن من استشهد في هذه المعركة أنس بن النضر وتقدم معنا أنه كان لم يشهد بدرا وهو عم أنس بن مالك رضي الله عنه وأنس بن النضر جاء في الصحيح جاء في الصحيحين ان الربيع اخته ضربت امراه فكسرت ثنيتها فارادوا العفو فابوا اولياء الدم وقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص فقال انس بن النضر يا رسول الله اتكسر ثنيه الربيع والله لا تكسرها, لا تكسرها يا رسول الله فقال يا أنس القصاص شرع الله فرضي أولياء الدم وعفو فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لابره أنس بن النضر كان لما تخلف عن بدر يقول لأن لقد تخلفت عن أول قتال شهده النبي صلى الله عليه وسلم لئن شهدت قتالا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرى أن الله ما أصنع فلما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أخذ سيفه وأخذ يقاتل يقول سعد بن معاذ فلقيني فقال يا سعد ما تصنعون فقال له سعد قد قتل النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا فقاتلوا حتى تموتوا على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني اعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني الصحابة الذين فروا أو لم يقاتلوا وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم قال يا سعد وهل لريح الجنة إني لأراه إني لأشمه من دون احد ثم أخذ يقاتل فلما وجد بعد ذلك وجد به أكثر من ثمانين طعنه بالسيف ورميه بالسهام والرمح ولم يعرف من كثرة ما به من الطعون وما عرفه إلا أخته الربيع عرفته ببنانه من الذين استشهدوا في هذه المعركة سعد بن الربيع تقدم معنا في أحداث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين, وبين عبد الرحمن بن عوف وأنه أراد أن يشاطر عبد الرحمن بن عوف في أهله وفي ماله في القصة التي تقدمت معنا في هذه الغزوة قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأثيني بخبر سعد بن الربيع فإني رأيته اثني عشر سهما مشرعةً إليه فذهب محمد بن مسلم فوجده في الرمق الأخير فقال إن رسول الله يسأل عنك ففرح وقال أرسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبلغ رسول الله من السلام وقل له إن إنك قد وفيت وبلغت وأبلغ معشر الأنصار أن يفوا بما, واعدوا بما عاهدوا, عاهدوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خير فيكم يا معشر الأنصار إن خلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف ثم مات من الذين استشهدوا في هذه الغزوة حنضلة الغسيل الذي غسلته الملائكة وحنضله بن أبي عامر وأبو عامر كان في صفوف المشركين أبو عامر هو عبد عمر بن صيفي وكان من سادات الأنصار ولكنه ما أسلم شرق بالإسلام فخرج وكان يؤلب على قتال النبي صلى الله عليه وسلم ويعد قريش يقول إذا رآني قومي فإنهم سيتخلون عن نصرة محمد صلى الله عليه وسلم فلما أتى مع الجيش أخذ يعرض نفسه على قومه ويقول ها أنا أنتوا تتبعوني. فقالوا لا أنعم الله بك عينا يا فاسق هو كان يسمى الراهب فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق وكان شرسا في القتال وابنه في صفوف المسلمين وهو الذي غسلته الملائكة ويقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن استشهد في هذه المعركة عبد الله بن جحش وكان قد أقسم على الله أن يقتل في هذه المعركة وأن يبقى ربطنه وأن يمثل به ففعل به ذلك كله من الذين استشهدوا في هذه المعركة عمرو بن الجموع وكان رجلا كبيرا أبنائه أربعة كلهم شاركوا في القتال وقالوا له أنت قد عذرك الله كبير في السن وأعرج فألح عليهم في شهود المعركة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عليكم لعل الله أن يرزقه الشهادة فقال يا رسول الله إن قتلت أطأوا بعرجة هذه في الجنة قال نعم قال والله لأطأن بها الجنة إن شاء الله فقتل في هذه المعركة وعمر بن الجموح تقدم معنا أنه هو الذي قال فيه شاعر الأنصار وقال رسول الله والقول قوله لمن قال منا من تسمون سيدا فقلنا له جد بن قيس على الذي نبخله فيها وإن كان أسودا فأسود عمر بن الجموح رجوده وحق لعمر بالندى أن يسودا فجعله النبي قال سيدكم عمرو بن الجموح وممن قتل في هذه المعركه شهيدا عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله وهذا لما جاء في السنن لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم جابرا فوجده كئيبا حزينا فقال ما لك يا جابر فقال قتل ابي وخلف لي إخوة سبع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أبشرك إن الله عز وجل إن الله عز وجل لم يكلم أحدا كفاحا إلا أبك كلمه كفاحا فقال تمنى يا عبدي فقال أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل في سبيلك فقال إني قد كتبت عليهم فيها أنهم لا يرجعون وجاءت هذه البشارة لجابر رضي الله عنه وممن قتل في هذه المعركة اليمن وتقدم معنا أنه قتله المسلمون بالخطأ لما اختلط الجيشان ومن وممن قتل في هذه المعركة أصير بني عبد الأشهل وكان بن عبد الأشهل قد أسلموا جميعاً قديماً في أو قبل الهجرة إلا الأصير واسمه عمرو بن أقيش ما أسلم فلما كان في هذا اليوم شرح الله صدره للإسلام فأتى للقتال واستشهد في هذه المعركة وهو لم يسجد لله سجده لما كتب الله له الهداية وممن استشهد في هذه الغزوة السبعه الذين تقدم ذكرهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم من يردهم عنا وله الجنة فتقدم الأول حتى استشهد ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع حتى استشهد السبعة هذه صور وحقيقة لو أردنا أن نقف مع كل واحد من هؤلاء طالبنا المقام وبقي عدد كبير ما ذكرناهم هنا مع أن أهل السير ذكروهم بأسمائهم ذكروا حتى جاء في بعض الكتب أكثر من سبعين اسم بعضهم قال أنهم خمسة ولكن الذي في خمس وسبعون ولكن الذي في صحيح البخاري أن الذين استشهدوا في أحد سبعون وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم فدفنوا دون أن يغسلوا في ثيابهم ولم يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم وكان يدفن الرجل والرجلين في قبر واحد بل والثلاثة ولكنه كان يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في القبر ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم إما أن نتكلم عن بعض العبر من هذه الغزوة أو ننتقل لغزوة حمراء الأسد واسال الله لي ولكم التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين